الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة والمسرقين ولا أعضوان إلا على الظالمين وصلناهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بعض قال رحيم الله تعالى باب ما لا تلغ في الشفعة باب ما شيب أبابي لا تلغ أي نقعك أن دعي الملقى في الشفعة شفعة باب ما شيب أبابي شيئا سوالله تقع في الشفعة أما بعض ما الشيء أما أشياء أبابيه لا تقع في الشفعة شفعة ذا نعي كريم يعني بيان الأشياء التي لا تجب فيها الشفعة ويها وحبابيه عضين العضين هي أشياء ذا أين الشفعة كوى وقد تقدم إجمال الكرام عليها في اول الباب الماضي في فراء في شروط الشفعه فانما لا تجب فيها شرطها لا تجب فيها الشفعه ويقول الصامر لمرقس وحويان ان شفعه وحيارها ان كواجب سدوا دو بان سومرن قاعيدوا malaa obab ugu horeeyeen ku soo marlay xadiifkii Jaabir iyo wariyii Anlaahin iyo Ibn Umar iyo wariyii Anlaahin dad marka waxa wayaan waxa qaciid قال يحيى وحوري قال مالك بحوري عن محمد بن عماريس وكوّرني عن أبي بكر محزم أن عثمان بن عفانباء قال وحوري إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها ويوى أبي بكر محمد بن عمر محزم ومنصوب أبي بكر محزم هدير ليله ومنصوب إلى جد أبيه أبيه أبوغي والله نسبيني waaye marka waasidda mesha ay ku ziyaadiyan culimada barkoodo usmaan iyo afaan toos uga qaaday jiraan ee waasid uu ka qaadayaa abaan bin usmaan oo usmaan wiilkiisa ayaa u dhaxeeyay bay jiraan marka waasiddaas uu dhaxeeyay في الأرض لوك نحذيس فلا شفعة فيها وحشفعة ماهن ولا شفعة في بئر ولا شفعة وحشف عين في بئر عين يعني حدود علامات كذلك لصمي سا شفعة متعلن ولا شفعة في بئر عين ليس لما شفع يسنقروه لعين ما قيب الصمي إلا شرطي هذا وحويا بأن لا نهي وإنه وحني قيب السمي كرصومها وإنه قيب السمي كرؤ إسلام كان وريئا لقيب لكن قد اشرف علماء هذهن هدا ناس soo istaagtan oo sheekh ma qof ha hadlis qasab laga qaata waa qasab faadla taaganta waa muhimin qaliiba sidaa yidi yaa war haq sharciye weeyaan mas'alada wax saas soo kala waxay dibtaan yaani marka suu xawaya mas'alada marka yusuul fiqhi oo kala taamee fiqhi marka la taareefinayo al ilm مركة المكتصبة لا قيكة محاكم بحية علم الله علم الملائكة علم الأنبياء صعوما كل هذا مكتصب ما علم الله مكتصب ما وإله مركة ذلك كدبوها لم لا علم الأنبياء مكتصب ما وخلق وبلغ ورغ علم الأنبياء مكتصب ما ووحي ويأ بهذه التعريف شخو مديري بهذه القيب المقتصبتي لم يكن النبي فقيهة صلى الله عليه وسلم نبن كما قلت في سويته من نبي فقيهين ورمي النبي هو أول فقه وفقه كميسة أبوه اللي قاته لكن المقتصبتي دي علم يقول مقتصب مها وفقه ومقتصب كاقيد كاقل يقول قيد كنا سعادة يبدئ يعني اخرجنا بهذه ال... بهذا القيد الله وعلم الملائكه وعلمه مرغه سحوه علم البرقه ان اللهم صام بها اذا قيدك في طلب ذلك لو فهم بعضهم ان مركه وحلو شيء فاهمين ان هو نقدر يجي نقول كان سوى استاغي مركه وحان كودا دهو قيدها مرتله المختصه لوح قل... لوح يذوبها لكن ما اهين وخصوصا تكون ذاك الذي ما اهين اي و هو و اخ لو يخودو الى هو يخودو سبحان الله تبارك في مسوقل تعرف كان بها تعرف نقول هو وصوله واي والله ان صولنا يمركا سبحانه ا بركه وحويده مركا شفعله مركا قلمها مركا لؤكون غير محتمل محتم القسمتي حزبة سيداها سعةها وأحنا حبارك من القيبن أوض الكية مقيب صكر وب وبه أخذ الشافه ومالك أنه لا شفع فيما لا يقسم وحك ص قيب ك ان المركة صحو يا شفع عك صطة الجين واصما مالك الشاف إلى هناين ولا في فح الناخلي ولا في فحن في فحل النخل ciirta iyadana marka soo weeyaan labkeedana iyadana marka laba qayb san karo oo fakhliga naqliga wax weeyaan fakhliga sheekada sakiisa lab iyo qorrihiisa leedahay oo inagu waxa qasalka deewanka iyo qoraha qoraha loo yaqaanay marka waxa weeyaa sheekasta waxa lagu wadaa fiixna naqli ciirta keedana lab weeyaan de kan bidig bidig waxa qiimaya kala baarimaya Soomaa marka taas lagu hadlay fakhliga waa sidaas واي اه او بن عفان رضي الله عنه ايي وحن وديدا بن عثمان رضي الله عنه با وحيره لا شفعه في بئر ولا فحل والارف يقطع كل شفعه وارف بمعنى الحد وياد واي اللهم سلم الامام الاسمع والمعالم على مدها ويام ولا في فحل النقل اتمرت المركز وحويان تحلق إذا قال مالك الحرد رحمه الله تعالى وهذا كاسي الأمر وامر خسده عندنا أنك اكتري قال مالك الحرد رحمه الله تعالى ولا شفعة وحشفين مصق نانم وحويان في طريق والض صلوح القسم وحويان قيمن هوا صوبته صلوح القسم قيمنت هوا صوبته في هات ودد نحذ إذا أولم يصلحون هوا صوبة أبي معنى هل ودد كل اشفعه كما صورت قشو الطريق مرقس أما هلقيبي يا ميان لقيبنا بوليه مرقس صورن قال ماها مرقس وإما مالك مدونته سنه وخصه لا أرى أن يقسم مجرى الماء ابن قاسم أسرى وحيدو ملكيته كمدا لا يقسم طريق أبا ذلك أحدهم وأظل لقيوم مايه مثل وهذا يقضي معنى الشفعة فيه على حسب ما تقدمه إياه وآيه اللهم السلام عليها توله قال مالك الحويري والأمر قال عندنا نقع تيذا أنه لا شفعة في عروسة أنه لا شفعة وحشفه وإنه أصغنان أنه لا شفعة وحشفعه وإلا كجر مرقى في عروسة قرون في أما في عروسة دار دار يقول مرقى سحويا دار الدار يقول كذا على الصلاة و دار قمركا دولت خا ويان دولهدكي ارسل اصله غلونكا لكن وا دارتا دولهدكي ويان ده صالح القسم فيها ولم يصلح قيمتها صوبطامين او سوداني قال مالك وحر الله تعالى في الرجل من كو يشتري صيبس الشق سنقيب من ارضه المشتركة لو ذاقه على انه فيها بالخيار على انه على شطه أنه سرف فيها دخديده بالخيار الخيار انه اولى يحيى وياه قفقه مشتري انبوبك خيار اولى يحي خيار شرطي وفرض اي دونن شركاء البائع قفقه بايع قفقه كونك لو وداغيه ان ياخذو ان اي ما باع وحو اي بييه اي ياخذو ان ما باع وحو اي بييه شريكن كم يغه شري غوغي بشفعه شفعه لك قاطان قبل ان يختار المشتري منك مشترين تنظارا كهرا ان ذلك ارنكاسي لا يكون لهم وسغنانيه حتى يقود المشتري الا مشترجو قادنيه ويثبط له البيع بيع وسغنانيه فاذا وجب له البيع بيع مركو اسماده فلو هو شفعهته شفعه مرقاسي هل كان معناه ودوا ويا مرق وخللماميا مرق من, من با طول السكوله يا عمر يا bakr wa qibtii ceo xalid bukaybi xalid xuri bishadli xaq xiyaar uu sharcli ma qol galay in aan anigu waxa weeyaan aan xiyaar u yeeso xiyaar in aan yeeso oo waxba lagasbi karin ha oo mustaqbalka uu jiraa xiyaar baan leh haayo waana marka doorta horta anigu markaas waxa wayan inta uu la dooran ka hor ayaa iyaguna waxay dooreen inay ka qaataan marka uu Sufaan ku qaataan arinkaas ima bannaanow waayo maba waanka wa sax waanka iibsadi laakiin ban sadax ishaansku aya yar fi kiree wiiri wa khiyaru shardi shardiga isaga oo yeesha yaala shufca iska ma qaadan karaana horta shardigu ha dhamaado shardigu markuu dhamaado ayay shufca marka qaadanayaan oo sadexda isha ka dibad wiiri waan ku qadacay markaas ay shufcaan ku qaadanayaan قال مالك وقال مالك الله تعالى و الامام ابو القداوه الحنبلي اي الكتاب كتابه و يقول ولا تثبت الشفعه في بيع الخيار قبل انقضائه شفعه ونص بن بيع كسلا قبل خياره وصوب لصضح واصمع صضح اسمه ايه خيار الشرطي خيار, خيار المجلس خيار العيب مرخص اسنيد مقدمه سن حنبلي مغني ومجول كتضادات بوكو يري ايه محلها ان مرخص هويان اساغو من, من هاذك ياشرخيسا هو محلها استن واخويا وخليه هي مرخص لو اشترط الخيار لهما وحويا أن للبايع لم يؤخذ بالشفعه حتى ينبض الخيار سواء قلنا الملك في زمنه للبايع ام للمشتري ام سلك على اسكو هيا لان نمشي بكري يا خالدها بكرو كو يري بالخيار شرط انقول قالو انت خيار خلقو جرو دونك ما وخاسي مونكي سننكي اصلك اسكسي لها بايعه بكري مس مصطلح يا خالد يا مونكي هذه مساله خلافية اتفاقية ما لها فتيدونه واي مو طالن قال مالقو قال مالقو حورده خيب الله تعالى فالرجل يشتري أرضا نذهب سنة وفتمكث في يديه لما دي سرع ماذا يكون قانس حين وقته ثم يأتي الرجل من بايمانية فيدرك فيه وهل إليه حقا حقهان, حق حقهان بوهل إليه بميراث حلبكه إليه إن له شفعة شفعة صناتي إن ثبت حق وحق صاد صناته وإنما أغلت الأرض بلوك وحيسوس عطو من غلة فائدة فهي للمشترين والصنات الأول يوهر التي الى يوم يثبت حق الآخر كان لحق السلام عنكم وحاوة ينصقنا عنه لأنه قد كان وحاوة ضمنها في قاضي لو هلك أدوها الأقسم ما كان فيها أو يحذر قسفا ومن غراس طلالة أو أما سيذهب أو أولتك به سرسيل بعض waxay ku xulayay rahimu allah ta'ala halkanna min yahdi markaa buliibsado oo labadiisa qaxd bulbu soo iibsado oo labadiisa qamada ku suqantaa waqti oo inii markaas waxa weeyaa dib uu kaga soo yeeshay shifaa mawsuuganta wadda dukan anigana waa laga iibiyay anigana daxal baan dukan u leeyahay ee indikaa imista garamaaya lacagta ho lacagti laga sii dhigaa lotas waxa la haa waa saxmarka waxa la wixii faa'iido danig mushtariga iska leh way inta horeysay gamulkiisana maliku kale muraygana wixii faa'iido dhulka ka soo baxanaysa kana iska dambay qala malu wuxuu ra faydallal zamanu waxti go'a dhul dheeraado way haddu sawftu waxa weeyaan dhulka waxa ka soo baxaya qabla markaas waxa weeyaan يمكن أن يسألونها الخراج بالضمان حديثك من واجهة غير في قليل زيادة لكن هذا هو التوحي وقيبيا زيادة منفصلة هي زيادة متصلة وقيبيا زيادة منفصلة ده. يوحي الظاهرة مشتريك لا لاحق فيها الشفيع أما زيادة متصلة هي هو أباب قوني وطمويل كدو أن تعبيرها هنا أصل كيرها عيسى ورق عند قدامه رحمه الله تعالى اي او في كتابه المغني بو قش هي مجلد 7 صفحه 400 يتضوا فعليك بالمغني شيخ لكن سوى جورمه وهدد فهم السو هذيك للمرخه سحويان اذن وحبل لقمتي واحناينا كان ادعصاين لو قنا واحبه كاراك قلنا المغني ان ظلم لكن المغني هو... وين المرخه سحويان المغني اظمر كه الماميه لنك تؤد فقه واحنا كتقانو مسائل ذلك اداري كتو ولكن نظريه علمية نظريه علميه وين الله ذلك لو حدا يمر وقاعي بحجر من دخل في غير فنه ياتي بالعجائب ام اتى بالعجائب فني يصفنه عجائب اللي يبادا خربا يا قرايبه الله يفند اللهم صل على سيدنا وحيلا صوابكم الشيخ انه كتابك دحرك يا طغو لو داري ود با كميده مثالا واحد كميده انه ضربو تليس وحنا كالقون الثاني واحد كميده برقه فني وواحد ما كغيرين انه ملح لا غلو ويري سنه غيرين دول ديوا دحدا لو عاجيس كلاهو دحدا كدمانيان ماله مشى ان با قال المنال يقول حبوري فيضال الزمان وحضر لها راضة واختبه او هره الشهود مرقيات ام خاتيا شاهل اسمن او مات البايع والدنتي او المشتري والدنتي او هما حيان لابدودي وي نوليين لكن فمسيه وحال لي نوبي اصل البيع البيع اصل كيسا والاشتراء سييسج ولطول الزمان زمان كديره ديسا فين الشفعه تشفع له تنقض ويقايسا وياخذ حقه حق يسقدره الذي حقاصه ثبت له اسوناوي وان كان ابي اברהيم الرقيص على غير هذا الوجه طريق استقام ميدان حين في حداثه العهد وقت لماقس حويان ضواشيها اي وقربيه ضواشيها واحد وانه يرى اليرقيه ان البايعه وانه بمعنى شفيعه كربطها ذلك شفيعه شفيع مشفوع منه اي مشفوع به كلساره بل يا شفيق هو مشروع منه هو مشروع به شفيق هذا مثلا عمر هو زيد بارولك يسكنه و هذا زيد بكري شفيعة. عمر مكيبه قيبته بكر مكيبه ما يشعر شفع صوغة شيء فضح منن كيبه شفيع عمر الله هو حيث وضغطه وحيث كو صوهر الزيد ينن كفرقه لغيب سيد باشا صفيعه مشروع من غنوا وياه وابطاق المياه و خو ياهي و علل يو و زيد مشروع و خ لا صفخصايسانه يو وا وائيه انا سنتوامبي وحواري مرق وانه ضمير غش في عاد علين يراه وحو اركيا ان البايع غيب الثمن العقدين مغنيسي واخفاه قري ليقطع بذلك ارجاسو غو جو حق حق صاحب الشفعه من اشفعه ذلك حقيص قوين طوال قيميني على قدر ما قدركي قدرك الله لو اركيو انه ثمنها العقدين انه قدركاسي كاسي ثمنها العقدين فيصير وهانيا ثمنها العكسيد إلى ذلك ثم ينظر على الفيلم إلى ما زاد وحي الزيادة في الأرض بلكا ومن بناء رسأة أو غلال سنتلالة أو عمارة عمرتانة فيكون وهانيا على ما شيء يكون عليه دشيسا فيكون وهانيا على ما شيء يكون وهانيا عليه دشيسا من قف بتاع سيسري الأرض بالثوان اللي عقلنا كسر يجسدي معلوم اللي يقاينه ثن بها دنبانات لسي فيها روكي نحكم لسي وغير الصباح كنت الله عليه ثن أفضها وقاتي صاحب الشفعة منك الشفعة وصاحبك بعد ذلك انتهى كدب ذات طيب اللهم السلام عليك ووكاد ليا شيخ رحيم والله تعالى مساله ما يذهب إلا ان بارك لو قدر لي باب ومالات سقعوا فيه في فيه شفعه ويهو وكاد ليا شيخ رحيم والله تعالى مثلا زمن كيبغض الديره او برك سوى وقت هوراي احيت ما ضابطش مرقات يا شو مرقه كاها الاسمي اما نكي بايعا وملك مشتري يكي وي با دنسي اما لبودودي بوين نور لكن بيع وحوا يا اصل كي يسوه يبسكا وزيلا من قاتل اي راضي شفع باركاسي كبه اي ساب ونا قادنا اي حق يسي قصب ناضي بل كي ويبسده ويسك حيثان اي واي اللهم استعان وعليه تقول ها ما يوحمد يدا حق يسي ويسك قادر اي امر قصب waxay u baahan tahay amarka isu yahay laakiin dariiqa midana hayn hadduu yahay oo waqtigu u dhow yahay oo qofkan ba shafiicina wuxuu xabayay inuu lacagtii qariyay oo uu qariyay isagoo magnaa istiiyay si uu markaas u xawayaan u goyasho xaqqa saahibka shufca saana mesa shufca uu ilmaan hadbis lacagta ay inay taxay loo arko ayaa markaas waxa weeyaan waxa la sameeyay ninka loo illa waxa la hor doonka qiimiis waa intaasay marka diinkii loo waxa lacagtu ku sheeg guwaye waa la qadaro waa qiyaasiya qorba qiyaas buku bi xisaab kadib waxa la haddana ninka mustariil dalka wuxuu ku dhisay wixii uu ku ormesaran lacagti mar khirooq وحين qiyaase wahay noqotsey sadda kun baynoqotsey wixii uu ku dhiseen 15 kun baynoqotay markoo waxaan dhahayna 14t kaba u xali waayay ulkaad la wada gelteey baan dhahayna waayay allah u saaxan salarasi waa mise sala noo aasi lekin wuxuu kalaaf ka taagayay hadiiqad dirsiisow lacagta taskhudu shuf'atu inda al-hanafiyya hanafiyadaagtayda way ku murqaal ku dhaxeysa sida adduulul muqtaaru ku sheegay aliramu al-haskafi oo ku sheegay raxihi waxa uu Allahu ta'ala jidka sagaalad way allahu mustaafa 'alayhi salaam markaa taas iyo xanafiyadu sidaas ay qabaan oo kalee inda shafi'iyya fi تسقطوا مع الكراها كراها يكسون بإله أبوك مسألة هذه لكن وحوشة ابن قدامة الحنب ليسق وحوشة لا يحل الاحتيار لإسقاط الشفعة حيالظ الله سميصي الشفعة لماذا الله قصير مبنانه هذا حيالظه حتى يدع ذلك ورهن وأكوه شافعية ذا إيا له تسقطوا مع الكراها حنا في يدنا تسقطوا له لكن وحوكنا بلدو لا تسقطوا مطعيسه وياه باب الخيله وامسدود واستوعى المحتال باب حيلتي فان الاعمال بالنيات كما اتى في خبر الثقات بده سداه وحقه ابو ايوب ابو خيثمه ابن ابي شيبه ابو اسحاق الجوزجاني والشيخ النسوي وياه عبد الله بن عمر من يخدع الله يخدعه اه وهو معنى الوحيوة مرقة وحين نقول حيالة معنية وحاويها وهو الشيء الظاهرة ستوه مرقة باطن كيسو الله كيساد باطن ككوه هاي ستانه هاي قال رحيو الله تعالى لغمدان كوحليا وحوري فإن لا لزيما وقتها طول ايراضه وحلق الشهوده شروحه ده هل اغسامان او ما طلباي عبايي او دنت مدخا اول او امسهما اللبذاس حيان اي نور يجي فنسي اللي لوه اصل بيع اي بيع اصلكيس ليلو والاشتراي مرخا ايبسغا والذول زماني وقتك دهرليسا فين صفه صفه تنقطع والقايسا وياخذ حقه حقي سو الله وياخذ قادنيا اللهم استعان حقه الذي يحقصه ثمت عصقنا ذي الله يساقى ورقى عصقنا ذي ميراتها يأتي على عصقنا ذي وإن كان رضيه عمرو عمر قيس على غير هذا الوجه نريقى يساقى مذا نحين في حداثة العهد عهده إيا وقته إلوان شيئس إيا وقربه إلوان شيئس يراه ورقيه أن البايع بايع غيب إنه بغنسي الثمن اللعثة وأخفاه قريه ليقبع صوق قريب بذلك أنك حق صاحب الشفعة من الشفعة له صاحب كحق يسام قويمة الأرض على قدر ماشي قدرك يرى الله أرقه أنه يسام قدركاسي ثمنها لعكتذين يحي فيصير الثمنها لعكتذين إلى ذلك ثم ينظر, ينظر على فيلم إلى ماشي زاد الزيادة فالأرض روك الأحديث زاد الزيادة يعني رأس ila maashii zadd oo siyaadiye ninkii mushtariga aha fil arda dunka uu ku ziyadiyay ila waxa wali daba socona min baa u yimid oo ku yiraahda dhaxal aha ma dunkan ku mulkiisoma min binaa qoodhis ah oo graasina ma talala oo eefil dunki او عمارته فيكون وهنيا على ماشي يكون وهنيا عليه دوشيسا منبتاع الارض قفروك يجسدا بثمانه لعقل وكيجسدا معلومه على ماشي يكون عليه دوشيسا ايوه ومركاس منبتاع قفقي يجسد الارض دulka بثمانه لعقل وكيجسدا معلومه وفكر أولاً لعقلك قراناً يكون يجسدها لعقلتها سأنت يا هيد يوحي كنقربة لعليا ثم بنى رسي فيها نحلي ذا وغرصت الله لي ثم أخذها وقاطي صاحب الشفعة من الشفعة ذا يسيرها بعد ذلك انتهى الدبذير قال مالك حور رحمه الله تعالى والشفعة وشفعه ثابت طويس قنطحي في مال الميت مالك الميت كام كما في مال الحي كما هي إيض في مال الحي مال ككما وليس يقول أن تحي كما هي إيض الثابتة تنبى القدرية سيقول أن تحيب في مال الحي الإمام أبو وليد الباجي في كتابه المنتقى في شرح الموطة أيها وحكو شيئ رحيم الله تعالى إن المنخى اللهم معنا هذا الكنو يحتماله معناه روحور يحتمل قوله هذا أن يكون الميت قد خلف ورثة فباع بعضهم أو جميعهم فلسائر الورثة إن باع بعضهم أو لمن شركهم ان باع جميعهم الشفعة فعلى هذا يكون معنى قوله الشفعة ثابتة في مال الميت ويه. وحين الله معنى احتماله هذا الكريم معنى هو احتماله حوليها إن الميت يكي كتغي ورثة وحنح ليس ورثة لأس qeyb kuma jira maalki ibiye cid kale ka ibiye wa afard wiilow walaala afartii laba maalki qaybtoodi ayay ka ibiye cid kale marka waxaad aad u haddii soo warwana wa qasab qol khasbigro way macnaheedu ka soo yiri duway Allahu sa'an mas'aladaas markoo waxay noqonaysaa hadduu taujeedo waa taa hadda meedo samis meeddadan sabuuxu ka tagay soo waran haddii taan taanaro usuray ka bedela si warwana waafur baan sheega wax kala sheega haa taa منك دنج سيغ من يوسف احمد بارنزي نجي محمد حداه وصلو ددجي شالي ملك احمد ددجي احمد بارنزي واي هيو كتريه حسين يا حسن وكتريه هي فرح هيا فرح وا منك مشتركه وحلوه وحيفسدي يا لعكسي عيد ليا والصوره ياسر اهو الصوره في قيرم القشري سوا الصوره وعلى هذا فالمساله اجماعيه بين الاربعه بين ائمه الاربعه حديث سيده الى مساله واجماع بين ائمه الأربعة وائمه افريقيا هو اسبوعه فسيي الامر بما كلمه اجماع اجماع ائمه الاربعه وحكمه القران سيدنا حبيب بن في كتابه إجماع عائمة الأربعة واختلافهم لا يوجد هذا تعمل خالك إذن كي هذا احتمال كلاواتنا وحن قريا أن يريد أنه بغي على حكم البيت إما بالدين لزيمه يباع فيه ماله أو بوصية تعلق به وائح يعني احتمال كلاواتنا وحن قريا إنه جيده مالك marka subax weeye حكم xukun kiisa baaqiya midku xukunidaha ayaa baaqi noqonaya oo bisal aan dhin lagu lahayn oo kale ayaa maalki laga bixinaya oo بحنا isba la iibudo darynta lagu bixin kaalna hude inuu isagii xukumo kale Soomaa waa yahay ama wasiida ولذلك في المجموعة وحكوش إليه في ميت لحقه الدين فباع عليه الإمام ارضه مزايدة فقال أحد الورثة بعد البيع انا وأدي من الدين بقدر ما علي وأخذ بقية نصيب شركاء بالشفعة واي فإن كان في بقية ما يباع من الأرض طوام ذلك فله ذلك وإلا فلا شفعة له فيه بس ألا أنه عاسب حويا إنه مركز حويا oo ibiye munkas waxa weeyaan masaran dribba sawaha la ismeeyti imaamki dadkiin imaamki maamulay ayaa ibiyo mosaayada hanku ibiye mosaayada wax la ilaabay cilm mosaayada kitabul bay ku samannay wax la ilaabay xaasoo ka raadadka borotsada mid kamiday ila ayaa markii mid kamidaha wuxuu yiri markii la iibiyay kadib ana deynta horto bixinaya aniga wixii qaddalkii ga oo maadaamo aabaha iyo lagu leeyahay deynsan qadarti aniga ayu soo hagaagi la hadina loo qaybin laha anaa bixinaya qaybta kala miya wuxu nasiibka kala shurakadeedo قال مال وخر وصفعته ثابتة في مال الميت اي من خال قوس كما هي ثابتة وصيغ قوس في مال الحي فهل شيء يدوي كبقى مال الميت ذلك الميت مرقس وحويا اهل الميت ذلك الميت, الميت, الميت يا اهل الكواه عينكسر أن انه الجواب مال الميت ميت مرقس وحويا مال كيسه يعني انه الجواب يعني انه نقصانه ويهان قسموه ويقيمون ثم باعوه وييبنانه فليس عليهم فيه فليس النهري على المشوده فيه ملك شفعته مرقس وحويان وح شفعيه من الحمبل الرحيم الله تعالى من قال وحكوا شيئ قف قديه وديلته اذا أم مات قبل،, قبل الأخذ بها لو خرج عمر نقف ينتوا لقدانك هاد وديلته انه قبل الطلب بها انتو نا طالبينكو هور مرقاس او بعد المستوى يا مرقاس واللي معناه وحويه الشفيعه حضيئوا مرقاس سبحانه وحيان دينتو اسادو شفعدي قاال فيل دنكي ولا شفعدي اينو قا تنو ود غباو قفكو كشفعيصو اسادو ولي شفعدي قاالم بدنته بالكودونتانا لبانو كلو قادين نا بيداه حضيئوا مرقاس سبحانه قبل الاخدي انتو ولا ولي قاغان حد اي وحوجهدا انتو ولا اسقو با awron wadan ku celiya lacagta kaan intuna dhihin hadii uu dhinto wax shucaa ma la waydaahin wana sida hasan al-basri iyo ibn asiriniy shabiyya nakh'i sufyan as-sawri ishaaqi ashabu ar-ra'yi aydaahin malik yusaf'i amr bin walihhi yurthu wal tahbiliy hadu misal ka soo misalo iska khilaafiya hal kala wad waxa waa qadiim حق الشفعة ينتقل إلى الورثة قولاً واحداً هل سؤال فقصية معناه؟ يقول مثلاً نحن بارد مو أغا إنو مرقا سحويا ولاكي إنو ملك الإيبية مو أغا مو كي كدب مرقا سحويا مو إلا إي إي لا إلا إيبيعي وحادنا على ذي مرقا سحويا ولي أنتونا الشفعة ذي قاضاً وننكي لقى إيبيع لاعجت أؤلين أيون انتو الله باركا لقالنا مرقا shuf aadii sagu talabo nimci u yeereeyo ku yiri warheede lacagti baan ku cin la kaalay dalab ka adawdi ina waan talabto kaalayad ku tiri Soomaali dalab ka adawdi hadda dhimato haqa shuf aad iyo rafad uu guurayo dadka adigu ku dakhliya ayaa shufcada تأمر الخلافة كالجوغة الخلافة يكون إلا نسعنه قال <تصفيق> مالي بحيو الرحيم الله تعالى ولا شفعة تشفعة ما جهت عندنا في عبد الله ما شفعي ولا وليدة يا دونتون ولا بعين يا أورتون ولا بقرة يا فلاتون ولا شاط يا ولا في شيء شيء من الحيوان حيوان كنو الأهل ولا في ثوب يا ولا في بئر يا ليس الله هنا وصنان بياض والعضة هااا إلا من الشرائع للشفعة وحكمة عند إمام المال ومحايا أن يكون مما ينقسم وحق قيب السماء إنه كميذيه حدما أعنكو هدوليه دارد وينه قيب السماء كانت تكورا دارد دمرقه دا شفعة ويقيل كطامعنا بليه وما أكبر ليس اللحاب بياض وقل بنانا عضونا لهم إنما شفعة شفعة وحاويا فيما شيء صلوح أصوه بلا أنه ينقسم وينه wa caabaru fihi حدود xuduudu ay dhacay samial arda bulka fa ama ma la ysluh fihi qasm qayibtu waxa ay noo suubarin fala shucat fi wahshif aama ahani shiga nadii ay markaas waxa way quba suubarin halka horo markaas waxa wayan yaana marka qayibani ha shucagay keyna qala maali waxu yiri waan سيدهو ماركاس waxaa wayan hadithka Ja'far ibn Abdullah marfu'an fi ma في Bakr لا al-Zar في musnadih أو mahayid la shuf'ata illa fi rub'in aw ha'itin hadithka si باقيها؟ ruwadi subarkah wa ay aw imama sadahdhi ina sidana qawane baaqiga bal fiihada wa mahayid wa ان فكروا امنهم اسوا في شيء من شرائط الصفعه ان تكون في ما يرضي بصره وحصوبه لا قيمن كرو اما وحي ان اسوبن لا قيمن كرو لكن مركا سحوايان اا واكشيروا وح... مركا قاضي عياده يري وشد قوم فاظبط الصفعه في العروض قال المركا سحوايا وي تشد بين نقضانه waa hadhu hukumeen alaafta in shufcadaa dhig koro alaafta ruux ma guurto waydiiya wax ma naguurtaa oo qiruban qulun waydiiya ma la shufata fiiil manqul weeyaa manqul waxa sona guur guuri koro وعطائي وحساس على الشيخ مرقائم ويرويس وانتها مرقائم حديث مرسل لدل الشلال الشريك وشفيع وشفعة في كل شيء في كل شيء ناس يدل الشرية حديث مرسل لكي نسع الله قال مالوحون وماشتراقوا في سبيب سنة أربع لون فيها نحية شفعة وشفعة وصناتة للناس حضور الوحار ودل الجوغة فليرفعهم هؤكريالي للسلطان لسلطانك يعني القاضي يمرحون أهم أشياء الجوغة فإما أن يستحقون البطيسطان وإما أن يسلم له سلطان وسلطان كنونههم فإن تركوا مضوء إسكاته إسكاته فلم يرفع عمرهم أمر كوغون وكريونه من سلطانه والحرقة العلمة يوقيههم بشتلاههم وسيبسرهم فتركوا ذلك أن قائكتهم حتى طال الزمان وقت جيس الله ثم جاءوا أيما دان يطلبوهن أيضا طيب يشفعتهم فلا أرى ذلك أنت وبارك الله بيك كتاب الأقضية أقضية كتابية الاقضيه مسخ خطه وككله بدله في جميع النسخ الهندية والمصريه نسخه ملتقى وكذا بان هي مويانه الاقضيه وبعض الصفعه كتاب شوف عمركم طبيه طاوله اقضيه لا قالها النسخ زي بده هل نسخه او نسخه الملتقى وريد نسخه صده ونور الدين وهسته هوه كتاب الفرائض مرقله جوه كتاب القدير عيا صميت كتاب الفرائض مرقله جوه يو كتاب اقديس كهذا ما دصل نسخه هيك بدنا ولذلك لا بد هاد الكتاب شرح أن تجد نسخة خطيه من الشيخ نادر شوه نسخه خط كاسمو حويه و سيادوكا هذا تصحيح هي تحريف هي و ضرب بالاقضيه ان ويان حق لو قذا الحكم ما ليده اها اصل كيسا مركا لو قذا معاني دورا ليده اها الاقضيه والفرغ فاروقي با ليده اها فاروقي الاداء وخا لغوتو ليده زيد بينهما دي الحكم ما كمنا وهو المراد هاهنا نقضى الأحكام بالله قوضا شرعنا وحلينا وفصل الخصومات وقرع المنازعات وحليناها إن مركز حويا فصل الخصومات إن لك رصارت دورة وقرع المنازعات استجيد الشرع بأحكام الشرعي احكام الشرعيه التي ثبتت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم باب الترغيب والاستعلاء باب يحيى مره هلك كتابك الافر قيمات بنقوندورا كل اي نقوندونا كتابك الا دك تاول قضيه افر من يجوز قضائه قفك أي بلانته إلا هو حكومه ان قفوا لي بأس كما حكومة قفوا اليوم إنو حسكوا حكومة كرا قفوا لي بأس إنو قايا إنو حسكوا حكومة السقوة ونسور غاو وقفتبها كمحاوية مصحبة يا سادلت المركز وحاوية من أبو خاربة وحن ليه وحن لماذا ويبت؟ بن محمد من الله إلى المراقب يا فلا يا يا ويبت؟ مركوا ويبت ذا وحكوا يا الشيخ وحار غلاينا محدث وحكولي يا بنيا لا تدخل في أمر لا تقف حدوده ولا تعرف محاول مقادله حقل الأمر حدودي مقادلتي سادقين اسمه وحكولي يا شيخ بين لي حدود ما محاول قصته وعن مقادل ما سألتك وحكولي اعلم يا بنيا أن الرجل لا يصير محدثا في حديثه الا ان يكتب اربع مع اربع ك مثل اربع اربع مع عاصري وعيري ان يكتب اربع مع اربع ك مثل اربع في اربع عند اربع الا اربع عن اربع ل اربع ب <تصفيق> يا يرتسم على سوقي رواد عياد باقسد اللي دا هبده اصل كير رواد عياد باليره 11 ميرو او بغفره ويه وايي ستولنا بغفره فهمت وينها سيه وايي مرخص سداسي لا تدخل في امر المركه سحا ويه لا تقف حدود ولا تعرف مقاديره لقد قالوا انتا انا تقالل يا نبي المحدث من القلس انه لا واحد من عشان بله لا يكون شيء يقوله صورة قلبة ما تقوله لا يكون محدثا في حديثه إلا لا يصير محدثا في حديثه إلا أن يكتب أربعا مع أربع كأربع مثل أربع في أربع عند أربع على أربع على أربع لأربع بأربع وعوري فإذا تمت هذه الرباعيات فاذا تم هذه الرباعيات اف يعني يجد اربعا واربع اربع فان وهان عليه اربع المال والولد الأهل والولد والمال والوطن وابتلي باربع وابتلي باربع واسابه الله باربع في الاخره وكاذب أردو الله نوري أفريل إحران أربعوية مالها أنسوا عنها <تصفيق> بل أنسوا عنها حقيقة هي عذيكم إلا أظهرت الشيخ المقادلتي في حدودي سادفانتي سنقل ماشا الشيخ يا مرقى كده داعا الإمام نجم الدين الحنفي ألاو حليه جنك قيما في الفقه جانحا إلى الغاجحي مشاركا في صائر الحنوم أنسوا بل و حواريان كو في معرفة ما يقضى به حكم يدارت في معرفة ما يقضى فيه يا معرفة ما يجوز قضاه في معرفه ما يقضى به في معرفه ما يقضى فيه في معرفه ما يقضى عليه او له في كيفية القضاء في وقت القضاء صاص وكتابه النظره واي بعض تلقي باستعليس بابيا في القضاء لو حكم ابن الحق يعني الأصل في القباء ومشروعيته الكتاب والصنة والإجراء والدليل كتاب الله الحر يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق وأنحكم بينهم بما أجزاء الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم حديث في صيح البخاري إذا استهد, إذا استهد الحاكم فأصابه فله أجراه وإذا استهد فأقضاه فله أجر واحد واية اجب على على مشروعيته بل قام كذا حد ويحيى بن خالص وحويا حدثنا عن مالك بو كووري يعني شمل قرط ووعن به عن زينب بنت ابي سلمى عني سلامات الزوج النبي النبي الله عليه الصلاه أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إنما أنا لكم بشر بشر بانهي وإنكم إذنكنا تختصم رواد قلد وذيسين لي حقكم فلاعله أحلقي يا باب بعضكم بركين أن يكون إليهي الحركة كعب يسلعك بحجة حجة ليسا من بعض بركك له فأقضي أنحكم الله جسد على أن نحو الماشيئك لأسمع منه أن كم بغليه وحان كم بغلي يسويهم حكمه فمن قضيتو قف كان حكمه لو يسغ بشيء او من حق اخيه ولاك حقي صار لا ياخذن من يقاضل فلا ياخذن من يقاض من حقي شيء او وحبا لنك قاضري فإن ما اراد اقطع وارو غيد يا لهو يسغ قدعه تنقيب او يا حقي نابت كميدا اني وخر انما في بطونه النار وسيصنمون صعيدا صوما وتجديد السبك وحضور هذه قضيه فقهيه لا تستدعي لا تستدعي وجودها بل معناها البيان ان ذلك جائز الوقوع ولم يثبت لنا قد انه صرح حكم بحكم ثم ضار خلافه وقسن الله عز اسمه احكام النبي عن ذلك هذا تجديد السبك وكحدثيا حديث كير تروا كحدثيا وقضيه wa markaas waxa way amarkeensanayso nabigu inuu xukume qofka waxan xaqdiisi ah ma keensanaysa wuleeyahay ayana dhaci doonto nabigu ka warramay a salallahu alayhi wasallam ida ayuu ka ilaaliye bu leeyahay nabiga salallahu alayhi ما كان النبي ان يكون الله أسرع حتى يصلنا في الأرض واكمل ده النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر تالدي سيبو قاتاي او ان مرخه فيده lagu sameeyo maal laga qaato o ay xoolay isku furtaan somo cabar la wuxu ku taliyey in la laayo somo si cuur baynaa barkidimo oo qajaxay waxa la yiri ma kaali nabiyin an yakuna allah asra hatta arbaa sokaba ka mid ah waayo barud bana nabiga la baaru dilay adarkaysaa alayhi salatu wa salaam taajid isku xidhay ilaahay dhaw ka yidhaari nabiga sallallahu alayhi salam xakamta uu hukumeeyo ararkaas oo kale لا ي... ما... وحيداهم الحكم هل ينفذ ظاهرا وباطلا ام لا ينفذ جمهور توحيد قبان وائمه صدح ذاك الذي هيل المركز وحويا وحادي و... الحكم ينفذ ظاهرا لا باطلا بين قبان كنا وحويا بين راهل ادبو سباد سلاء الحكم توا الظاهر قد سلاء لكن باطن كي يحقيق مهطة السلاء خلاص سمتهم لا يحل الحرام ولا يحرغم الحلال بداهم فإذا شهد شاهداء الزور لإنسان بمال فحكم به القاضي لظاهر العدالة لم يحل الله ذلك مثلا نبدأ حكومي مركو حوليه حكومي أيها المنن ومرخات بيرا ريال صوك حيسي إنه مركاس حويان xoolahiisi ay yihiin qaadada sidii uu xukumey laakiin abu xariifa uu xuliyay isagu ay madankala sadex lahayd jumaddu way ku diiday iyo oo daahir xanu ba la qaado bilay laakiin baadimka waxa way ma fuliyo weelay isagu daahir oo baadna oo fulibu taagan yahay isagu oo maxsan wuxuu yiri hadii markaas waxa wayan min aynin isra'ilnimkeeda daday ماكم وعيتلووم ها الغد وتزوجني ومنعري حقي فاظلمي وحويا حقي حقييغه حقي سييم ايتلووم واقامت شاهد زور لواني نوب هالا ليالنا قيسلو واخو واخو نبي قريتنا ويسول قادته جات ما انتو دمبي جات خوريس وخو dhimn haayeen magrod waaside ay soo istaagtay inoo jimaaco wao xalalba oo xaliiftaagiyay ya ma la dusuub bee maxalan adigu wax suuqas uun ma iska laalaysay waaxaaskay inba tirax laga qabto ma fahantay farax iyo umad la waakab qalxaati gaabbeel wad waxaa raddi deeyo daahab oo xukuma isaa Soomaa markaa tiyaashna ay iga saacad dalba u yarsiisay oo waa wadaad aan la yiri hadda way qeyilana kadibna markaa saxa weeyaa adigu maxkamaddu waxay jiray waa haas kaagi Soomaa وبعض وقال بعض الناس انه يبغى للسياح كروما بس انا فرق ايه يمرخ من من لو فرق يالانه وخلان يحيي ايش في يسقوا يسقوا يحيين وبشئ يمرق مرقاتي دكان سنيا صوبا لكن بحقود ما يقتحن محكمه دينه واداتي ظاهرخه حكمين لكن استغوا باق دينكيه جنا هي حقيقه وسيتابه او يسهبها حلال ده وما نقر يسميد يحيي حكمكونا و هطعبه و يو سيبوه ذي يغلو حكمانه لكي سيكون ماداما اقيا حقيقنا و هكي حرام من الصبيب اليه لكي حريفه احنايا ماداما اللهم حكميبا حكمكونا اللهم حلال علينا اقيا حلالودي مرقب الحلال با هيني <كمت theo goosebumps> <تصفيقنا> مرقب سيكون سيكون مفانتين حديث سنان اخلافك اعصاصي اصلا و رح يستعطبك مفانتين هدو اطاقتنين قواني سيكون لها ديو من خاتيال و اقيا ساعم بياشو سيكون مفانتين ما البو كحلول ليسريا حلول ليسي وا في عن رقع ارابو في فهمته و اي حديث البخاري وصل بويساس عليه بالبخاري باب و يقول طالب اي سيد مدخات كيلي مسلم و بابس الحكم بالظاهر ظاهر الحكم في وثقه له والله الحلي وحد السليم بارك عليه حمر سعيد الانصاري عن سعيد موسى والله محطاب يختصر الضون ورخصه والله لا يابا قبل السوق وصوتوا اسكال لا دي دواء ساعتايدي واي حد ورخا وساي وحا ويا رغب على الهلالي بابك الصيد وقال له هدفك الله ماي دود بسكال لا لاي واي الله خليك بارسدي كانوا لو كيدايه او بيومك بريبا وخوينا ملقاس وحو تختصم ونعورو وحو... خطاب يختصم اليهود وحصود ودودي سولا يبيت مسلمون المسلمون واليهود اليهود عمر وحو, وحو, وحو... ارخي ان الحق حق لليهود ان كان يهوديان وسولا ده فقد الله حكمت فقال له اليهودي وحكيري والله ما كنت قلت لقد قضيت بالحق حق... لقد بالحق حقا الحكومتي فدروا عمر وحضاب عليك قراعي لدروقتي اول بو wuxuu sheegay waraabinta soo kordhay si in aan qalo wuxuu yiri walaal ninku maxalko ogaysi inaan xaq anigu xukuumad maxalko ogaysiyeey wiil ana doonaysa anada أنه ليس قاضي قاضي مجنو يغضي بالحق, بالحق حق حكومية إلا ديك كان عن يمينه بدك سوحى ملك وملك وعن ملك وعن شماله ملك باها يسدداني ويتوسريا ويوفقاني بالحق ويوفقاني بالحق ويوفقاني يعني هدوه قوة في السوق حقه كالشقية ايهاي ملكو عين هو حكوان غابه اي عين هو حقه بطور ما داما مع الحق انت حقه وكنت على ملتزم نقطه الى حق يسجد سبحانه وتعالى فإذا ترك الحق ملتزم نقطه رجل ملتزم او ديته الى اله كتوسن ظاهر و باطن النقاذ فمرخص يرى محفظه جوجتهم دكايس ترك الحق حكم مرخه كتغى ارج ويقوريان ويكتليان ويكريان عن الصلاه يكريان وسبكه هو يسكتيان باب ما جو في الشهادات الشهادات هي مرخاتي يا شي وجمع شهادتي ويان ومستر شيء يشهد شهاده جوهر المال جوهر الخبر خبر قاطع بالغه بمعنى مشاهد بمعنى المعاينه وشهد ارتقا ويا ماخوطه وحلقه من الشهود والحضور ويا ويا شرعه وحل اخبار الصدق لاثبات حق البلدها مرخ برخاتي بها والصوشه هذه مرخاتي الميدهام رمزاس حقيقه ما بيدان حروفه بذلك يقول 12 شدي بيد غارسيا شهاده كريه حدثنا يحيى بن نور خوي عن مار عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد عن ابييه عن عبد الله بن عامر بوكودي ابن عثمان عن ابي عمرو التنساري <تصفيق> ها ما مرخ عبد الله بن عمر ابن عثمان ابن عفان منك من قام بقرصاله عبد الله بن عمر رضي الله عنه رقم قيسا مناريسيسا مقرر رساله الى رها ان ابن عبد البر رحمه الله تعالى وحوره اسمه في الاستكان في الاستكان قويهري هكذا رواق يحيى والقاسم ومصعب ومصعب الزبيري وهي عربي امره كوديه مركا اه انا من امره الانصاري ابو عمرو الحسن الصادق ابن ابي عمرو تلى الله اخره عبد الرحمن ابي عمرو تلى الله اخره عز ذو خالد الجهري واصحابه المدني وين الشهير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اخبركم من يكنوا من خير الشهداء مر خاطي القو خير من الذي كان عبد خير الشهداء جابت ونعصماها الذي كيوي أمرقياتي اللي منيب بشهادته مرخاتك عيسى قبل أن يسألها يسأل إنت اللوي الدين بكور أو يخبر بشهادته بكور غمي قبل أن يسألها إنت اللوي الدين كهور يعني مرقة سحوية مرخاتك أو في مرقاتك ان إنت اللوي الدين كهور مرقة حديث في مرقة جلال نبيك صلى الله عليه وسلم في صريح البخاري يغيرك بكصور والنبيك أنه عليه الصلاة والسلام يعني مركة سبحانه ويالي ضدك وحوير حديث مركة قولهم يخير القرون يقرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم سبحانه وحوير مركة ثم يأتي قوم يشهدون قبل أن يستشهدون قولها ويسير مركاتك عسل ويول مركاتك عسل ويؤتمون ويخلون والآمين يروي خائمين ويظهر فيهم السمن أي الله بكذا هذا هو أن من بوربورا مؤه albaabada kaliya oo mara inna maaysa majlitu digal wax ku guulay dabka lagu dhajir marka nimo nooca saajira hadaba xadiiska waxa la yiri niman xulxun baa lagu tilmaamo sifooyada tilmaanta lagu tilmaano waxay tahay way marxaati kaan inta uu leeyahay marxaati qasab suusanba bayba halka waxa la yiri marxaati ka u khair badan waan inkas marxaati kaan inta uu leeyahay marxaati qasab waxa iyo qofka muslimka xaqdiisa inuu soo dhiciyay ka tago qofka laakiin xadiiska kale waxaa lagu balaayaynaa bimaanna wuxuu ku rugaa laaluushkow haram bu ku rugaa iyo markaas waxa weeyaan inuu qofkan wax kaga doono waa laba waxa kale iyaduna marka meesha ku jilto oo kale waa mar اللهم استعى وعلى يدخلها عند ابن الحبان وعندما ينكسفن صلى الله عليه وسلم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الغجل ثم يفشو الكذب حتى يحلف الغجل على يمين قبل أن يستحلفه ويشهد قبل أن يستشد. في صحيح ابن الحبان أي كسفان طائر خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم من بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون وروايه بخاري اي صارين بخاري مسلمه فيروي لنا ثم يجيء قوم يعطون يعطون يسأل قبل ان يسالوها يعطون الشهاده قبل ان يسالوها ويسالوها يسالوها ابن حبان روايه يس و kaddimra waxaa ila uu ninku mar qas u xawayaan oo dhaartaa dhaarna uu ku dhaartaa inta wada la dhaarsan baa kor umar qati koo inta walna barqati qasan koor ibn hudan baaf ku baabaysafiri wuxuu rabbullah yashhadu ala shahadati jurum ila ushida umar باء باب الله يشهد على شهاده جو الشهاده بكم الخاتقه الى شده دخلوا بالخاتق اليوم حديث إياه إياه. في المرك وحوكا اوليا اردنيا قال ايمان تنتى اس بالخاتق شبه بالخاتق سبا قالوا افضل بالخاتق عيسى مخباس اسف في سوريا وحدثني مالك عربيعه بن عبد الرحمن قالوا قالوا ان قدم على عمر الخطاب وحص وقال الجلل ومن العراق العراق مثلها فقال وحو لقد جئتكم انكم لامر الباقول لا ما له راس ولا ذنب ما له رأس ملح ملع أرقاسي ولا ذنب الضوان ملع يعني عربت وحي لهم ما له رأس ولا, ولا ذنب وحي لهم معناه هو الشيء يكي يامان الشيء يكي يامضو حي لهم وروح حني وحني مضحي من ملعب الهان وايه فقال أمير وحوري ما هو وحي سمحيه قال أمير وحوري هو شهادات الزو يا شبافافي ظهرت بأرض ما أقولك يا صلى الله أقولك يا غد أحديثة أي أرد الناس كب ظاهري فقال عمر وحوري أوقت كان ذلك والأرد الناس مضعي قال أنا عم بيري فقال عمر وحوري والله ما قلنا أرتين لا يؤثر غجل للا ما سوقف فأشف الإسلام إسلام كالأحديثة بغير العدوري بغير العدوري يعني لا يحبصوا لما حباسك لما حركوا بغير العدوري إلا إن أدار لما قصوا يحرموا يعني عدوش مرقوة أيه و الصحاباده هاي سوما كل عدول ويان ان السحابهو ماركا اي عداله كسو قفتان مويان اد لا يو استرو لم قفالن في الإسلام الاسلام بغير عدولي عدالت غير العدول عدال غير كده مالك انه بلغ وحس وقال عمره خضاب قال لا تجوس مبنا شهادة خصم لا تجوس مبنا شهادة خصم nimarka subax wayan doodi ay labanine ka taxayso inu mid ka kala ku balqaatiga amabana noo xubdi xasbi iyo balaaya meesha taala markaan adaawadna way dhalseedeysa markaa waxa kalayda ila Allah to ila tii shahaadto khasmi adiga markaa waxa way kuuba barqaatiga ikrado qofka ولا ظنين ليمنتهم فسيهتونا ودينتيس لو توسيا يعني مظلوه ويا هو حديث لو راح كسب ولا ظنين في ولاء مره احوي حديثك حديث الترمذي حديث عائشه رضي الله عنها والله سبحانه و تعالى لا تجسوا شهادة خائن ولا خائنة ولا ظنين في ولاء يعني احويان من خاينه من قبر خاينه ولا نظن في ولاي ولا ولا من ولا لقوته تنسية هذا الإسلام كانوا أو تنساني ولا نظن في مرحبا تنسية الدينة بعد قضاء حكم كيبابي في شهادة المحدود من كل لحظة شهادة المحدود شهادة المحدود من حد كطعي من حد كطعي من حد كبير من حد كبير هذا ما يعني دا بو شدا القضاء وحلو حكم في شهاده المحدود من كل حد مرقاتيسا قال يحيى و عن ان ماريسو kawanwayno balq waxa soo gaadhay ansolem bil yasar wogir yagir kanum yasuul walwidi an qadjim lingo julid al hadd julid al hadd had julid al hadd had si ma jiraa atajus shahadatu murqatisi mabna ya faqalu waxa n'am وحدثني مالك انه سمع ابن شاب مغليس يسالون يسالون يساله عن ذلك فقال وورد مثل ما قال سليمان بن يسار سيده وكله قال ما وورد ذلك الامر عندنا او القاصي هكذا وذلك لقول الله تبارك وتعالى اهل يسلوذ الشنيا والذين يرمون المحصنات ثم ياتوا باربعه شهداء فدلدهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين طابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور ورحيم والذين كوا بالين يرمون المحصنات قبل حقا ورسالهم حمانكم قنية ثم لم يأتوا هضناء لئما إسلام تبعوا زيستي بلتها ليها أفر مخلاتنا بكين أما وحوة ينقور بزيستي ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. اصفر مر خاطئ الله ايمان فجلدوه قراعه 80 جلدتم 60 قرا ولا تقبلوا فجلدوه قراعه 80 60 جلدة او جلدتان ولا تقبلوا هو مر خاطئ سويه جلدته وكرن سوا تبيزومه توي ولا تقبل والله هاك اقبل هذا تمر خاطئ ابدا وليغ بليل ولا انكم اصحم يغون بالفاسقون illa alladhina qawmaw wa yana tabu tubatan in ba'd zalika intahadabat wasluhu wa naqasami fainallahi ilaha fawdan wala da'ftaan billahurrahim wan haris fawlan awun harisana ya man ka ثالثا من فاصد عند الله وعند الناس صدح ما حكم بايد لو تشهي كدي بلا و هو كاسoray qofka taibka و اي اللهم صل على طلب iyo goobaha waxa uu sheegay waxa ay leeyihiin istinuhu wuxuu ku takalluqaa xukunkan sadahad oo ah annuu faasiq uun dalalahu u inda nas waxa duugay sicmar khalka ورمحا دعي وابو الزنيسي وابو وحضي وابو حد القذف سميء وابو وحقد في عنده أبدا مبتانا نبي دعي استفنوه مرقة مقضعة متصلبة خلافه ملاسكة تانية انسى عمو يوحيون المرقة السحوية قال مالي يوحيون رحمه الله تعالى marka wax ayay halka wax kale isii sheegayaan walaay wax loo qii wax dilshaanayaan walaa taqbanowdaasi waxa ku cadfantahay ficada horo fajr dhoomta ayay ku cadfantahay yiraahaan maaduuf marka muxuu qaataa xukunka macduufi allee laakin ay murka afur murxaati lakeeno oo qofkiinu isnaaystay kadibna inta uu wariyay la xabiq oo toobad feerba ka dhacaya hadkaas afur murxaati loogu oqot ma ka dhacaya maya mar hadduu ka dhaybaydaankaasi xadba wax ila waad sadbalu lahuu shahadada abaddan jumladana waxay ku cadfantahay fadluduruntii qaraa'a qaraa'a sayduna جملة ضمن ضمنية الا الذي وحوي جملة ضمنية هذا انه الذي تاب بعد ذلك وجمل مستأنفه كليه او كما هناك نسكه قال علي وحول في الامر الذي امر خاص والله السيد راضي احنا وصلنا له توبته توبته ما قبلها قال ف الامر الذي امر خاص والله اختلاف خلاف نقصنا في حديث عندنا نغاكتي انا الذي جمل لا قرع الحد حتى قرع ثم تاب وتبكى واصلحه وناجي سننا تجو سشادت وي بنانتاي هو حب ما شكون القلوكم كعل بنيه وي انصنعته المغلف الي حقيقه في ذلك تعرف انا قصه اوسن قال راحين ولوت صارو باب القضاء حكم كيو باويا مع الشاهدي باب القضاء حكم بو باليمين هي دل ييميني مرخا سوايا مرخاتي مع الشاهدي مرخاتي ام العيسى في هالكايره يعني بالكا سوا ويا مشاس وحيالهم باب شهادات بالقيبيعو وخ لو نن با, با لو باهين يahay وخ افد نن با هي هي لو باهين يahay وخ marka hal lim iyo laba dumar akooflan وخ marka as waxa waya dumar qa law kamida ka marxaat ci kara yaani oo qayb samad marka feeraha halka yada waxa isku waafaqsay muslimiintu kul في الزنا أقل من اربعه شهود افرق فوح كيره إن الله أقبليم وإلهي ما بعدديه بك وإلهي لي لو لجوا عليه بأربعة شهداء صلى الله عليه وحكروه المسلمين عادلين ذاكرا وباطنة بأيهين وايه لكن جمهور طاوحي قبان في ليه الكاس إنا هنا أفرن أحيني dumar khalftooda ragnimo waxba lama shaqayn jiraay adoomada iyo dumar khaas ah murqaatiy ka jiraay qolnoo asa qaba bay jumrtaa sida qaba in murqaatiy ay ragyahi ba shardi ay jumrtoo qaba oo gabadhiyadu jiraa ka till you know la nawqaway barukha diy baldi moqla in la qala wa juhudtu siday qamana waxay u shad dheeyaan ay kuunu udu ay waxa wayan ay kuunu muslimina uduna dahiiran qabaatiran wa yakunu al jan ahraar harayihin wa duur la لكن ابو ثوربه ايا وخه قبا ادمه meshay soo galaya adaa yahanaadna wax laga warqamay inay ilaheen saddex raga iyallabadumar oo ku filayeen waragaajh wa sawab fi hada mas'alna waa mahay la ragaa adee waa mahay wa asfar wahkir or hagdayeen xar na wadi saalo atiyo wa la sufar xadan moqta bayuun kalaa hadaydi ha atiyo wa ya allah subhan halka markaa waxa wayan baabku wuxuu ka hadlayaa maanta fiiri markii la joogofkii fi kitabil am muhammed baraa maal ka markii la joogo iyo xuquuqda bil aad ka dhaxeysa labaniba baabur khaatiiga loo baahayo sumaa iim so rag iyo muradsan min min tardoona min shaheeday soo ma halka noodig mulkh waxa ay markaa baabku waxa ka hadlaya laba dhimba loo baahnaa dhimba la waayso ma hada laba dhimba wax isku qabsaday waxa xaqalaaliye mariid maxaa ma hayna qof ka qadigaan le marqaati kan soo ma marqaatiy miisannu bunuqon laba dhimbunu qonaya hal dibbo soo yaray key ka وطاوو كاد يا شيخ الرحيب الله تعالى باب القضايا ان حكومه بيليريني دار له حكومه عاشاهي بر خاتمي قال يحيى وحوري قال ما لي بو وحوري عن جعفر بن محمد سوكور ليا وجعفر الصادق محمد و محمد الباقر اربعاقر قبحي يا ها الا لو كلزياح وحالي وشيليا الا نسو wuxuu u been jira wuxuu u tiraynaa waxna waxna wada hadal لكن سو متصلة عن جابر هي القوري أفمان هي القوري مرقى ورقى قوري عثمان بن العثماني إسماعيل بن المصر كوفي يا كبيرة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى هو حكم باليمين قارتي مع شهيد مرقاتك عبد عيسى حديثك مسلم أصوصاري في كتاب الأقضية وعن مالك عن بي عبد الله من ذكوان ويصمها هو آيه عبد الله من ذكوان أيا ليلها مرقى ممحوظ النعمر عبد العزيز بن عن الاعرج دغه <مسألة> هو روايه قبرك ده بس ناس النعمر عبد العزيز ما كتبوا قر الى عبد العزيز كي كي إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بدره عيوق عمر قط عبد الرحمن عبد, عبد الرحمن بن بن ابو عمر المدني woyay markaas waxa wayan wuxuu wuu abd alhamid kuna aamin oo shaqaale keya kuufat meesha kuufalay oo uur uu abd alaysa u dhare wuxuu si toos ah u 6 hargana meesha lidaa ku dhintay khilaafan hisan woyay markaas waxa wayan wuxuu yir markaa qabada bidiyami macashahid wuxu dadka waxa uu yir wuxuu markaas waxa wayan لذي يمين دارتا مع الشهيدة برخاتي قم عيس برخات سوقري وحدثني مالك أنه بلغ وحسوه قال أن أبدا عبد الحامل عوف وسلمنا باليصار سيلان لويديه هل يقضى من الحكومه اليمني ضاعت مع شاهدي مرخاتله من عيسى فقال وحضر نعم قال ما لي وحضر مبات سنته سنته, سنته وهي كتقت في القضاء الحكومي اليمني ضاعت مع شاهد الشاهد من عيسى في مع الشاهد الواحد مرخاتله كليه يحلف ظارن صاحب الحق حق يسده مع شاهدي مرخاتله سمي عيسى ويستحق حقه حق سر ومتيسن فئن كلا هذو مرقه فئنك لهذو فانك را و حدو كايساغو و ابا وديدو نكولك لافتيس وا ديدو فانك را حدو وديدو و ابا وعد فتشيره اسخدو وعدنو يحل اي يحل فين وطارطو احلف المطلوب يحل فوالا المطلوب كي وحلق دوني وا كي مدع عليك الا مدعي اي مدع عليه متريسوما مخا لغوراي بيندا بالدعي البيرهته على المدعي واليمين علامه انكر بدا عليه اسمها مدعى عليه كان على الضاير قلوبك اي سجد فين خلى سقط عنه ذلك الحق حقا سوى كدعي و ان ابا هدو ديده اي يخلف فين عليه الحق لصاحبه ثبت عليه الحق حقه كسمانيا لصاحب المنا وسنانيا يعني فير انه الانسان مر خاطس حد بي نو سنه dhaarha aadna nahayna dhaartaadu ka istaagoolida toomaliidu tolka dhaar soo hoyo dhaar us soo imiidaayna u diido ninkan xaqal la qulayay dhaynna waa dhaaro baleri adna qotidi hadii uu dhaarto way baleri waxa ku weliida ku jiltee waxa uu diidaa قال مالك وحروف الرحيم تعالى وين يكون ذلك ارنكسه هو حريه في الابوال حولها خاصة وين ما يكون هو حريه ار في الابوال حولها خاصه سجوريه وراي قد ذلك ار القاس مضاعف في شنس الحدود حدودي لو شيء في الحدود حدود كم ا oo iyana wuxuu leeyahay sheekh ruuxina law tacar xuduuda maaha labani waa loo baahayaan waa sax iyada labani waa loo baahayaan laakiin wuxuu ka mid yahay xoolaha ayaa la xukuma marxaatii dar waa socota ayaa lagu xukuma laakiin markii xad gaaro dar iyo hal marxaati kale lagu xukumaa iyo ama loo marxaatii wayna keenaa hadii la wayna waxa xukunkaasi bil urum aya hal mar khaati iyo daar oo ninkii soo jeewchay wax loo miirlay qabilkiini ka xayiri ayaa taartay xagga murqaatiina way jowtey taarta in kaas go'naal dhimayo laba shuruud waan leheerno laba murqaatiina laha shakhsi iyo xikiga balq wala fi talaaq talaaq nisaane ma huyo way balaqnida talaa murqaatiin maayo wala filyada waxa la yiraahdo luqada arabiga al-kalim walayda waa yahay feen qal hadira qaalim dooranaya feenul ataqa tu huraytu bila abu walay hurayka mitayba oo adoon ku deel hurayaya waa waa xoolo faqad aqdawg fi mushayqiri laysa horka uu kanu dhali kaan ka saaduu hanlaa calaama qaalay sidii uu yiri in la xalaf ilabda doonku dharnaa macshaahidii shahiidkiisa ila dadka shahiidka mar quliyado anna sayidow sayidkiisa u aqooro xiriir hadii aan dhilaheen marka waxa dhahayna marka saxun wayan xuluhu kamidii ho wax خلال إذا ما كله يلهي ان لا إلا إذا علينا سيديه وإذا علينا stuffed بالنس proud فأسنو الناس وإذا بأن يشرسك اوه الإجمال الدينا lobألة اللهم على ال warm-up وأن العبد الضغط إذا جاء بشاهدي مرخ أمي يومي ذا على مال وحرمي المالي حراكم إذا ادعاهه شاكتي حلفه قلت مع شاهدي مرخاتي سمعي سا واستحق حرظه حق سا ومتيسا لها كما يحلف الحرق وحرق صورة رومايه قال ما روحرف السنة السنة عندنا يا سيدة أن العبد الضغط إذا جاء بشاهدي مرخ أمي على عصاقتي حراوين تايسة أستحلفه على طهر لي سيده سيد ما أعتقه أن العبد إذا جاء شاهد على عطاقة مستحلفة سيده بضع الرحيم ما أعتقه إن الحرم بضع ذلك هرغاسو كبير عن حق يسا يعني أحرر يا شيخ رحمه الله تعالى حضوا أضوامك مرخات الله يوادو يداوروا يحرر يجي وحضا طارنا يا سيدك إن أحرر يقول طارنا يا الله أقبلي يا مفاتل باب للمبارك وحيدنا نقول قال مالك الحين الله تعالى وكذلك الصنة الصنة وحوية السلاسة وكذلك عندنا أنك تيد أيضاً نقضي فتن الله قال إذا جاءت المرأة وقعني مرخلاتي وعندما شاهد المرخاتي أن الزوجها السود كيضي طلقها عين وفرني وحلو فوضع الزوجها السود كيضا ما طلقها عين وفرني لن نساء مالك اليه الشمس لما فرني ما نساء كورما شم بو فرني مالك اليه قال كورما ينكوري الشمس برناتا سوكورا اسم شن بو فرات عمرك لين كده وصيداه يديك وكاس سي متحلليه وكاس صد ما انك واي اللهم صلو عليه الصلاه اه مالا وخصميدين لدو با مرقاس واخا وياه مد بو ملحس كو دعهل مديمو كدي هارتمى كدي مرقاس لام تي سي كلي ان با كو تي abaayayadu wad furantii laba tii uga tii u mirxii haddaba tusata aha oo baatirii mar gaas xawiyan hormaantooda maxaa ku dhacay bay sidii abna mislahunna mislahu mislahunna baa iyo labadan baad la miitaa buu jiraana qorayaa dadka iskaga daday dad oo kale oo banco tirin mar khas ah wayaan wax maanta wax samayso kale wax ma dubarkaagii oo dhanbaal hal maalin kale iska furtay waxaan adiguna waa furantay قل ذايره انسونو بلداخل فيدا جاءت الى جاءت مرات بغون في الخلاته عجايب بعد له كل هذا الحجر الشهود بالله كون ان الزوج الزوجيه يطلقها وفري فحلف الزوجها بلا ما طلقها فإذا مرخو مرخو مرخو. ما؟ هي ما فرت فيدا حلف امركو دالته لم يق عليه طلاقكم بعيو وايه فيري طلاق يامكيس استعبدكم سوما حقو كل راود من خطايا سو ما بيرالي لا ديد اي وادته كبخم بلده يا نكروا بس بارم بلده فناس وصديق بيمين يكون عليه الله سعاده قال مالك رحمه الله تعالى فالسنه الطلاق طلاق السنديس والعتاقه حريته في الشاهد الواحد برخاتيه كليه واحده واحده مساله كليه ما يعرفونك ها هو اساسا شغله فصنه الطلاق طلاق المدديس والعتاقه حريته ولي حر دينيا hurayntu wala yeelaya hal mar khaati iyo dhaar inagu ka wala yeelaya taas wada dilaya wuxuu leeyahay talaaq bi hadiyad leeyin defsaddu talaaqi talaaqo wadadisoo iyo al'ataaqatu hurayntu fi shahid wadid mar khaatiy kale ma sharikta geyeen waahid tu waal meel in walaykuu yamiin qatwa yahay risa ala azwajil اسوبه ده طلاق الدين 984 وعلى السيد العبدي اذن سي سي 973 ما دام هو حر انته انكريه وانما العتاقه تحرره وحويها حد من حدود الله من الحدود حدودا كميده ويا حدود حدود الله كميده مخو كودا الله ما كنتعلق انه الحدود هو حق الله سبحانه وتعالى بركه الله ما كنتعلق ويا طيب ورب الخمر خاص وحويا وينما تعتق وينما حعتق واحد من الحدود ويان لا تجوز في شهاده النساء دول الخمر خاطئ ولا الافضل ما يقول لانه اذا عتق العبد اذا عتق العبد اضافه بركه حرومه فتبت حرمته حرمته سكنانه هي حرمه ونقنيا وقعد له الحدود حدود هو ادعيسا اسا وهو وحيان حق قد لقد فوق لدي ويلا وقع عليه حدود وكدول دحايسا ولباتنا حدو سميو وان زرها حدو سليس ولخاله قد احسنا خير ويهشي رجين ولا رجين حدو امرك وخدو بعدا كديب وينبطل عبد اضاه حدو جلنا قد سله ولا دلي وسمته له ميراث بحكمه هو سمان بينه واسغيه وبين من إذا كنت أعتقد أبو حريو عبده أدوان كيساب و جاء رجل لك إباده يطلب يسوه أدوانا إياه سيد العبد أدوانك سيد كيساب في الدين الدين الله يسوه عليه دوشي سنوه صناطي فشهد دومر خاتل على الله يسوه على حق يحق يسوه ذلك رجل لك ومرأة لك إسلامه cina ذلك garagu si yibto haq haagu u suugaya alaasiidil abdii adoon ka siidkiisa hatta turada fiil aan la ridayo hatta turada ilaan la به bii aralka lagu ridayo لم turada ilaan la ridayo bii isaga lagu ridayo cataaqad u xuraysiisa ilaaw غير sayidil abdii adoon ka sayidkiisa أن ينجيز بذلك أن يريد أن ينكاس أدوني وحجيسني أن ينجيز أن ينكب مني بذلك شهادة النساء في العتاقة الحرينة فإن ذلك أن ينكاسي ليس على ما قال سلو يرمى أبنية يعني هناك شيء يقولون الله تعالى نسألنا عن قوة ضحية من كلئهم هدون أن يكون حجيسونكم إلىه ورحضهم مثلا من حرية الدون كيسي ولكن هناك رحضة من حرية الدون كيسي abdoon kii si markuu xoreeyay ayaa ninkaa yimid abdoon ka xoreeyay sayidkii si uu u yimid uu xoreeyay daryinteedii isee buu yiri dener uu kuleeyahay ina wax marqaati ka aynan iyo laba dowar marqaati ka ay arintaasii xaqi uu soo gayaayo xaqiisa uu kuleeyahay sayidka saadaltii maxamed shimoorisaa abdoon kii ninka ma abdoonka mooyaan maalkaa la malahay lam adiga oo boqo dirin laguuleeyaa boqo riyada boqolkiin wax sadaqaysan suugaal maaha sidaas oo kale adoonkan kaliya lahayd adoonkuna wax xoreen yahay marka laga ma yeelayo anan ka waso xoreynti maana diidino laga aqbalin buu hadii saayiraa balka waran buleeyo war qasi sawad ma haa buuleeyo idagayso hadaan maxaa sawab waakan sawasowdo fiir ihtaj ha duujis mahtaj mudhujisana ya oo faqaalo yiraa wax aan ragjona annii aad من كان له وجيما دو يطلبوا دلبيا سيد العبد اضون كمرح اضون كيس اضون كستيد كيسه كطلبيا بيدين الدرين يقول له انكهو صناتي عليه سيد ستدشيسنوا كلها فشهد الله ومن خاتك عيسك على حقه حقي سابق ذلك كاسا رجل إن امرأتان لمضمرة فإن ذلك سيثبت الحق ووسقي على سيد العبدي حتى ترد به عطاقة اللي الذي تدريه إذا الله يكون لسيد العبد ملك ونوصل له ويان مال ومال وغير العبد أضوان كان هنا يريد الدنيا ورباتنا أن ينجز بذلك شهادة النساء في العطاقة حرينتها فإن ذلك الناس ليس على ما قال سو يرى السوابكم ما هبوا يرى وإنما مثل ذلك أنك تساليس وحوهي أرغى جل منك يعتق حريني عبده الضوء كيسى ثم يأتي وحي منا الحق منك حق السلحة على سيده الضوء سيدك سيمرو يمنا بشاهدي واحد هل من خاتل كلمة الله يمنا فيحلف مع شاهدي شاهدك يسمى عيسى ثم يستحق ومتيسن إياه حق وحق إيسا وترد وعلى الرجل إياه بذلك كاس وترد وحلق إليه بذلك بين تاس عطاقة في العدد أدونك حرن مديسي أو, أو أما سيأترق جلن بائما قد كان ذا يهد بينهم السجل وبين سيد العدد أدونك سيد كيسا مخالطة إسكت نحن نرسي ملكاس وملابصة إسكت نهما في الابواله حولها انا في الاموالك الطريق فيزعمو و خشيغن ان كان مالك اي اسكو داقساد ساييد كان ان لهن اوسو هذا على سيد العبد اطق السيد كيسا مال مال فيقال بركه وحا لغو للسيد العبد احلف و طارو عليك الضصايرنا هين مدعا ما شي ادعا نكر وكو شاقاي فما كلا حدو ديدو و اداو ديدو و اداو عاد فتفسير و اي احل فانو طاقتوه حلف وحلطانم صاحب الحق دينك حق يسكالها واصل قرما ومنكو سيدكو الدينو ومنكو سيدكو دارو عنامي وثبت حقه حقه صنان وصنان على السيد العبدي سيد العبدي عبدانك سيد كيسونكو يانا فيكون ذلك انك سبحونقون يرد بذلك الدينية اتاقف العبد منكو لياه إلا ثبت المالو مالكو هدوكو على سيده سيد كيسونكو قال مالي محن الرحيم والله تعالى ايضا وكذلك الاستاذ سوكل ايضا نقضه الرجل منكم يمشي الحمله عطان قرسنيا وياه بس الا اضانتي على ربول من عبر ليرادو تي سي ومسيد يسكل لاابي لا بلا فتكون ابراءته اسلامتي سبهان وياه فياتي وحائما فهي ستكون وحي انا اضانتي في سنان تي سنهن زيد بن اسلام ونقته اللي زيد اضنطي عمر بن الذي يسمه وايه فهيتي وحايب سيد الامه اضن في سيد زيد زيد الى رجل كبير اجيب واعر الذي كان صوته زودها قرصي فيقول له وحده ابتعثت وااد يبسيت مني حقيقه جاريتي اني اودته فلانة فلان انت اودايه وفلان بابا ايبسلي بكذا وكذا انت عايق. انت سو دينار بكذا وكذا دينار انت انت سو دينار ولا كيف ستيب فينكر ذلك فينكر وانكر ذلك ارنكه زوج الامه اضننت الزوج كذا او ها يكذب ها سياتئوا اذا سيد الامه اضننت السيد كذبا ايمان ilaa ga jiru waa amar eh si taas hada lugu sheegay waa amar ila amar baa qabada doontaa ila ga jiru linki uu u yimid aladi min ka soo tazzawajda mar xoro ها مرقس و يي ميد ملخا فايقول و خدي أنت نيه هواد يبساتاي انت عقيده يي و فنان هبل بكلاوه كلات دينار انت اسن تاسو دينار فينكر ذلك انك وينكر زوج المرأتي او زيد سوجل ابتا دونت سوجدي سياتي وحين سيد الامتا دونت سيد كيري عمرو بالرجل بولا ايمان و امراه شنب دمرها فيشهدون بالخاتك عن على ما قال و خير فيضبطوا day u ibkiisi wii ahaqo haqahu haqiisan u taysan على ka xarumu amma taadantu haram ay kanbagon alaa sawjasi wajiloo sida wii qoro dalaka alga suhuha saraqan baynahu alga suul tayaaba warba faanteyn sida aya wuxu guursada abanti abanti abar hadii guursada markaas waxa waya wax sidee booeyibada wuxu kooyiri woor iyo wadan tiiran wadiga eebsatay adiga heer albaan is soo intaasi la aqba digay eebsatay isroo in xiray oo waxa saxba kema jiraan lacagnu warihiida naga tagbu yiri waxa dhayso markaas waxa waya wuxuu la yibid nin iyadoo laba dumar oo yumar إستمرق حق يستنوه إليها أضلت الحرام بيك النقر إلي ملك كلام إيالا تسومه إذ كلام بك السميدة أضلت عهد من نقر وحرام نقر ويكون فراقا ذلك سفراقا بينهما ونقر وشهادة النساء التي تجوز في الطلاق بمبنهما قال ملك الحدي ومن ذلك فروع لا يمسى إيشا هو حكمنا نقر. من نقره الغجل منك ويفتلي على الغجل لكوبة الأوران إياه الهمك الحرق يا حرتها وكبنا مرتي عليه الحد حد باكو دلعيا فياتي رجل بايمان لامرأتان لا بد مرى فيشطونه وخاتكه عيال الذي كيختارها فيا نضت عليه نك كبنا مرتي عدو مملوك وبعضه اضوبه والمحله لحد بين نك وباضون به فيضع ذلك الحد فيضع وكذا جرى يا مرق ذلك الحد حد كيسغا علالمفتري قفكي مفتري يا حد بعد أن اوقع او وقع عنده كريدي عليه دوشيسا وشاهت مصاله يوسف الفريعه لان امروا شباب بنان قال مالك و هو ما ذلك قال وخس شباب وخا كميده نقود من ماكي يفترق فيه القضاء حكم كوكوك السدين يوم ماكي مباتري بنص متصمدو حاله كميده هي ان المرأتين لو اول مرخه يشدان المرخاتك عيا على استهلال السبيل المرلو السودي المرخصين هي ويرؤي ان انا ماقلينا ويغ وير فيعجبوا بذلك ارى هذا وخا واجب hatta yaris la wadhxliyo wa yakuunu maalu maalkiisna wuxuu aan liba yaris qofkiisa la dakhlay isaga wada dhinteeleen ximaanta sabuu u hadd u dhinto waleysa laba maratayn labada dumar ka ma aha allateen labadaas soo shaqayda taamur ka ti gacay rajulu min muugo ma aha labar ka ti الاضافي اي واوي وا خراف ربضني اميل الذهبي والورقي ذهبي سبكه ميدا ورقي باعي اي marka sax waayaan guriya kamida wal hawaydi beera kamid ah warqii qiqi aboo kamida wabaasi wa dalika meel amwali ha iyo wabaasi wa dalika aruntahu ikasoo haram meel amwali xolaha yaana kaayo xilno mida ka ألا دنهم واحد هل دنهم كليا؟ او أقل من ذلك أنت هو حقير أو أكثر ما كفر بلن لم تقبع شهادتها لم تقبع مد آمين إسو شهادتها مرخاتها ذو شيئا وحما ولم تجز من بلانه إلا أن يكون معهما معهما شاهدهم مرخات مرخاس أو يمينهم أمطار مرخاس لم تقبع مرخاس لم تقبع مرخاتها سورة قال مالك والله أعلم صلى الله